بسم الله الرحمن الرحيم. آَلِفِ الَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَ أَخَا حَنِيفًا إِلَّا بَاحِثًا فِي الْأَرْضِ ۚ فَلَا وَصَّىٰ بِهَا حَرِثًا ۚ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 فَلَا تَتَذَكَّرُنْ يُذَكِّرُ الْأَذْنَى مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سنة مما تعدون 111. العزيز الرحيم 112. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدى خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة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 119. ثم إلى ربكم ترجعون 110. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 111. ولو ترى ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني ولكن حق القول مني لام جهنم لام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 وجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون رضاهم خوفهم وطمعه ومن ما رزقناهم يفقون فلا تعلمون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 اتْلُ الْمَأْوَى بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَأَنَّ الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَقِيلَ عذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم من ذكر بأيات ربه ثم أعوض عنها إن من وقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية للقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمنهم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 في ذلك لآيات أ فلا يسمعون أو لم يرو أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع فنخرج به زرع تأكل منه أنعام و أنفسهم يبصرون